Cuma Gününün Duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Akbar. Aholü Kibriay ve Al-Adama ve Al-Muntahal Jabaroot ve Al-Gezte ve Veliyül ve Al-Rahmete ve Malikü Dünia ve ve Musabibü al ve Ve ve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 وأشت جبروته يسبح الخلق كلهم له ويتقون منه ويتضرعون له أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا أعددت للخير كله بإسم الله وللشر كله أعوذ بالله ولكل هول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل ذنب نستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رخاء الشكر لله، ولكل اعجوبة سبحان الله، ولكل ضيع حسبي الله، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.